بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله يا رب صل على النبي والاه عدد الخلائق حصر لا يحصوا رب اجزني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعم عمر صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت اليك واني من المسلمين ربنا تقبل منا إنك انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلنا إلى درس تقسيم التقسيم الثالث للفعل يعني هذا هو الدرس الثالث والعشرون ها طيب هذا هو الدرس الثالث والعشرون من, درس من شرح شذا العرف تقسيم الفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول صح يا شخنا احنا كنا في درس سابق كنا كيف يصير المتعدي لازما الخامس قال الضرورة الشعرية الشعر يقول تبلت فؤادك في المنام تبلت فؤادك في المنام خريدة ماش يقول لنا البدة لسيدنا حسان بن سابت رضي الله عنه وارضاه الحسان هو للجليل والله هو المكتوب عندي حسان بن سابت يقول لي يا شيخ؟ تبلت ها فؤادك في المنام خريدة الخريدة اللي هي البكر التي لم تمس قبل ذلك يعني. تسقي الضجيع ببارق بسامي ايه مقصود بكلمه تبلت يعني اسقمت فؤادك يبقى تبلت المعنى اسقمت امرضت قلبك يعني في المنام خريده ونحن قلنا الفتاه التي لم تمس في البكر يعني تسقي ايه شيخنا اباجيعه لان عندما تزوج يضاجعها زوجها صح تسقيها شيخنا ببارد ببارد الايه بسام صح يعني الريق شبهه بالماء العذب الزلال يعني عندما تقبل يعني زوجها يعني تسقيه ريقا باردا تسقيه يا شيخنا ريقا بارداً. الشاهد تسقي لما قلت سقيت زيد ماء يبقى ها تنصب يا شيخنا مفعولين عدا الثانيه بحرف الجر قلت تسقيه ببارد. ببارد يبقى ايه يبقى هذا الفعل الذي نصب مفعولين جعل الثانيه تعدى بحرف جر ودي ضروره اشعريه يا شعري يعني لو لم لو لم, لو لم ياتي بالباء الزايده دي لنكسر الوزن فدي ضروره شعري الان يا اولاد هنقسم إيه التقسيم السادس يا مولانا من حيث من حيث بناؤه للفعل والمفعول صح يا مولانا لا. اسمع ده درس ان شاء الله سهل جدا ان شاء الله صلاه على الحبيب ميجواني. عليه الصلاه والسلام المهم يا شيخنا عايزك تفهم النحو كده ان شاء الله الفعل ينقسم الى مبدأ المعلوم أو مبنى إيه للمجهول مبنى المعلوم يعني ما ذكر معه الفاعل صح يا شخنة طيب ومبنى المجهول أو المفعول إذا إذا حذف الفاعل صح يا شخنة يعني مثلا لما تيجي مثالا حافظ زيد الدرس أقول حفظ الدرس قرى محمد الدرس أقول قرأ الدرس وطبعا نحاه ذكروا أسباب حذف الفاعل يحذف إما العلم به كقول تعالى وخلق الإنسان يعني خلق, خلق الله الإنسان وقد يحذف للجهل به أقول سرق المتاع إذا لم أعرف السارق وقد يحذف خوفا منه إذا علمت السارق لكن تخاف منه يعني وممكن تخاف عليه إذا كان من أحد أولادك أو قاربك صح؟ وقد يحذف تعظيما له أقول خلق, أقول خلق الخنزير ولا أقول خلق الله الخنزير عشان إيه لفظ الجلال ما يجيش بعده كلمة خنزير يعني يبقى إيه تعظيم لل... للفظ الجلالة أقول قتل الحسين رضي الله عنه وضاء ولا أذكر اسم القاتل تحقيرا له تأكله ده أسباب حذف الفاعل مولان على أي حال كإن كان ماضيا غير مبدوه بهمزة الوصف ولا تاء زايدة وليست عنه ألف ضمه وله وكثر ما قبل آخره اسمعنا يا مولانا الجمال الآن نتحدث عن إيه عن صورة الفعل المبني المجهول. اسمع يا حبيبنا لما اقول امر كسر اقول كسير ضارب يبقى أو دل يبقى اول شيء اعمله يا شيخنا ها اضم الاول واكسر ما قبل الاخر صح طيب ان كان مبدوء بتاء زائده ضم الثاني مع الاول تعلم اقول تعلم شوف يا شيخنا اي تعلم تعلم اضم الايه الاول مع قلت و وع تعلم يعني اضم الاول مع الثاني واكسر ما قبل الاخر خلاص تعلم زيد المساله اقول تعلمت المساله اضم الاول مع الثاني واكسر الثالث صح يا شيخنا طيب ان كان مبدوء بهمزه وصل ضم الثالث مع الاول انطلق زيد الاله اقول ها انطلق بزيد انطلق ايه بزيد يبقى الجار مجرور حل محلنا الفاعل يعني انطلق انطو يبقى لما يبقى متبو به همزه وصل اضم الحرف الهمزه الوصل مع الحرف الثالث صح يا شيخنا طب استخرج زيد معدنا اقول استخرج اضم الحرف الاول مع الثالث والهمزه يعني ان كانت عينه الف قولي وكسر ما قبلها صح؟ في ثلاث لغات يا مولانا ده اللغة الأولى قال أقول إيه؟ قيلة صح؟ طيب أو بإخلاص الكسر يعني أقول قيلة أو بإشمامه ماشي؟ أقول قيلة وده قراءة سيدنا الكساو وبرضه الشامي الشامي ابن عامري وقيلة أرضه بلعي ما أكل. خلاص؟ و... غيظة وقيلة و... ونعم. أي. وبعدين الضم أقول قولة وبوعة ليت شبابا بوعة فاشتريته مم. ليت وهل ينفع شيء ليتو ليت شبابا بوعة فاشتريته فهم يا شيخنا أعطين كده الحمد لله فهمت نعم. يبقى عرفنا كيف يعني كيف كيف يبنى فعل المبدء المجهول المقصود بالبناء مش اللي هو الابناء يعني اللي في علم النحو نعم. البناء يعني صيغه الكلمه كيف تغير كيف لان البناء في علم الصرف بمعنى الهيئه هيئه الكلمه كيف تأتي فقلت إذا كان ماضيا ضم اوله وكثر ما قبل اخره خلاص كتب اقول كتب واذا كان مبدوء بتاء زائده ضم الثاني مع الاول تعلم أقول تعلم صح يا شيخنا ان كان مضم بهمزه وصل يضم الهمزه مع الحرف الثالث مثل استخرج وإن كان عين ألف قلبت يا وكسر ما قبلها قال أقول قيلة وقلنا فيها كم لغة ثلاث لغات إخلاص الكسر بل وإخلاص الضم أو القو والإسمام خلاص يا شيخنا طيب وقوله حوكت على ني آه لا آه وقوله حوكة روية بإخلاص الكسر وبيه مع اشمام الضم وبالضم الخالص وتنصب اللغة الأخيرة لبني فقعس ودبير فهم يا شيخنا اسمعنا يا سيدنا احنا كنا فيها كم لغة يعني حاكة باعة ولا بوعة أو بيعة أو بيعة صح؟ هو يقول ايه رؤيا باخلاص الكسر يعني اللي يقصد البيت الاخير ده حوكت روب بإخلاص الكسر اقول حيكت وبه مع اشمام ضم اقول حيكت وبالضم الخامس الخالص اقول حوكت يعني زي كلمه بوعه يا مولانا اللغه الاخيره دي اللي هو قلب الالف واو دي اسمها لغه يا شيخنا تنسب لبني فقعه ودبير ماشي يا مولانا طيب وادع بعضهم امتنعها في انفعل وافتعل ماشي ايوه افتعل زي اختار وانفعل زي انقاد فلو قال اختير ولا انقيد يعني بعض العلماء الصرف قالوا يعني اللغة الثلثة دي ممنون امتنع في افتعل وانفعل طيب وبعد ذلك يا شيخنا هذا اذا امن اللبس فاذا لم يؤمل فإذا لم يؤمن كسر أول أجوة في الواوي إن كانوا على يفعلوا بضم العين كقول العبد سمت سامن المشتري ولا تضمه لإهامه أنه فاعل السوم ما أن فاعله غيره وضم أول أجوة في الواوي وكذلك الواوي إن كان مضارع على يفعله طبعا كلام ده مش مفهوم طب يقرأ كلمة الله يفتح عليك ده مهم جدا هذا إذا أمن الله يلا هذا إذا أُمن اللبسُ فإن لم يؤمن اللبسُ كُثر أول الأجواء الوادي لا لحظة بس ها أول يا شيخنا أول يا شيخنا لا يبلغون ها فإن لم يُؤمن اللبسُ يحصل إن ها كُثر أول الأجواء كُثر ها أول أول أجواء الوادي الوادي إذا كان مضارعه على يفعله إذا كان مضارعه على يفعل يفعلوا ماشي تضم هنا نعم قولي العبد سمتوا أيوة يا سلام سمتوا أي ثامن المشتري سمتوا أي سامن المشتري ها هم سمتوا مش سكتوا سمتو ها ماشي سمتوا يلا ها ولا تضم لإهانه أنه فاعل ولا أشياء. تضم لإهانه ه، أنه فاعل الثول. أنه فعل الثول. كما شفناه. مع أن فعله غيره. مع أن فاعله غيره. يبعث لبعض. هه. وضم أول الأجوف. وضم اليادي. أول الأجوف. اليعي. اليعي. هه. وكذا الواوي. وكذا إيه؟ الواوي. الواوي. هه. إذا كان مضارعه على يفعله. إذا كان مضارعه على يفعله. تفعله. لا، مبعته أيوة، مبعته عني سيدي، آه، مم. ولا يكتسو لإيهامه أنه فاعل البيان. المغرب، اسمع سيدي، كلمة سامة. على ودني يصوم، صح؟ يصوم على ودني يفعله، صح يا شيخ؟ يفعله. يلاحظ إذا كان المضارع يعني إذا قال كنا، هل سبق على أنا؟ صلاة الرسول، كلمة قال، قلنا كان فيها لغة. ثلاث قواعد قلب الالف الى ياء قيله م. وممكن قلبها واو خالصه قوله وممكن ايه الاشمام صح؟, صح طيب هذا اذا امن اللبس طب اذا لم يؤمن اللبس اعطيك مثال في عندنا باعة باعة الالف اصلها ياء اصلها بايع تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت بتالف صح يا شيخنا هذه الالف اللي اصلها يا اذا اسندت الفعل الى تاء الفاعل اكثر الفاء الكلمه اقول بعت السيارة صح يبقى بعت تاء تاء الفاعل طيب يبقى عند اسناد الفعل الاجوف اللي اصله يا اكثر فاء الكلمه باع اقول ايه يا شيخنا بعته صح لو انك اردت ان تبني الفعل للمجهول فلا بد ان تغير فاء الكريمه بدل ما تقول بعت تقول بعتوا ليه ضميت الفاء اللي هي الحرف الاول عشان تبين للسامع مش انت اللي قمت بالبيع ده انت اللي اتبعت اصلا ولذلك انا لخصها قال ايه انتبه انت اذا قال العبد اذا قال العبد سمت، أيوة. إذا قال عبده سمت، ما برضه قال عبده بعته برضو ما العبد هو اللي ببيع، الحر يبيع، فلما العبد يقول بعته، ها؟ يعني إيه يقصد إيه؟ أنه بيع، أنه بيع يا سلام. لكن إذا قال بعت بالكسر يعني قمت بالبيع. كذلك سام يصوم، فعليه فعله. فاحش شيخنا باللحظة لحظة، فالآلف لما يكون أصلها واو، ها؟ الالف لما يكون أصلها هي، المفروض أضم الحرف الأول. قال أقول قلت لأنها من قال يقوله. طب صامت صم أقول صمت صح ولا؟ إذا هذه الألف إذا كان أصلها واو، المضاء الماضي لما سندو التاء الفاعل أضم الحرف الأول. خلاص أقول صمت رمضان. صح يا شيخنا يا سلام على الجمال طيب قال اقول ايه قلت فقلت استغفر ربك انه كان غفارا هذه الالف اذا كان اصلها يا اقصر فاء الكلمه عشان بين ايه اصلها يا اقول باع بعت السياره صح كده هذان الفعلان بدل ما يقول لك قلت راح جاب سمته ده يعني سامني يعني عابني او غشني او شيء من هذا القبيل متعدي يعني عشان كذا في في اثنين أي لا ايوه انا بقول صمتو المفروض اضم الحرف عشان اسنن الصوم النفسي انا فلما اقول يا شيخنا اقول ايه اقول ايه أقول سمت اقوله صمتو اي سامن المشتري سامنه يا شيخنا يعني المشتري ضحك علي عليا يعني اذا لما اقول سمت المشتري اي سامد بقاله إذا قلتوا ليه كسر السين اللي يفعل الكلمة لا علشان هو أراد أن يبني الفعل المجهول معنى عادي نبني الفعل المجهول وعادي نبنيه للمعلوم صح إذا كان الألف الأجوف أصلها واو وأردت أن تجعل الفعل المبني للمجهول تعمل يا هنا ما تضمش الحرف لأن تكسره سمتو يعني سامن المشتري يعني سم وقع عليا زل لما أقول سمتو يعني انا لو ضحكت على المشتري فهمت يا شيخنا طبعا. كذلك لما العبد يقول ها لو العبد يقول بعت يعني ايه باعني سيدي للمشتري إذا لما يقول بعت وانا الذي قمت تاء اسناد الفاعل تاء الفاعل يعني يا رب تكون فهمت طبعا. اظن كده وضحت فضل من الله وضحت صح يا شيخنا يلا ادخل بقى على ايه واوجب الجمهور واوجب الجمهور ضم فاعل الثلاثي مضاعف لا شدة وحد. الكوفيون أجازوا وهي لغة بني ضب. فدخل أخو تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا وقوله أيضا ولو ردوا العاد لما نه عنه بالكسر فيهما وذلك بنقل حركة العين إلى الفاعل بعد توهم سلف حركتها وجوز ابن مالك ابن مالك الإشمام في المبارة في أيضا حيث قال اسمع سيدنا وأوجب الجمهور. ضم فاء ثلاث المبعف يا سلام والكوفيون أجازوا الكثرة ولغة بني طبة خلاص رد دا. في عندنا رد دا ورد دا. هرد بالضم دي سامس معنا رد دا, دا بن الفعل المجهول لما جت ردت إلينا بالضم يعني عرف مين اللي ردها وإذا شوف الايه القرانيه فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت بنعرفش ما هم رايحين بيقول يا بانا ان ايه اللي ذكرنا بالآية يا شيخنا اه ونزل يعني ذلك كيل يسير قال فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم يعني فودي طبعا صح هل يعرفوا مين اللي رد البضاعة؟ ما يعرفوش؟ شوف يبقى ها؟ رد أن يقول يا شيخنا؟ رد مم. ليه أوجب الجمهور ضم فائز ثلاث المضاعف؟ لأن هذا الفعل بنية للمجهول فقالوا يا شيخنا؟ رد صح؟ صح زي شد الحبل يبقى لما يقول شددت والحبلة أنا اللي قمت بالشد لكن شد أصلا شخص ما عرفوش؟ صح يا شيخنا؟ يبقى أوجب الجمهور رد ايه مولانها؟ عفوا ضم فائز ثلاث المضاعف رد يا الحرف الأول قل رد لكي نبليه يا شيخنا للمجهول قل أوجب الجمهور من النحاة الكوفيون أجازوا الكسر وهي لغة بني إيه بابة طبعا قل بالك انتبع أن أحد الكوفيون يسمعوا من قبائل ليست موجودة في البصرة وده من سبب أسباب الاختلاف يعني صح ولا لا فاجذ قال ردت الينا وذاك فيها قراءتان ردت وردد صح كده طيب على كل يبقى قال شده ومده اصل شددت ومددت لما تبني المعلوم لما تبني المجلد وليه ايه شد الحبل واد الحبل خلاص يا ولادي الجود ابن اللي ليشملكم المضاعف ها وما لباع قد يرى لنحو ايه وما لباع باع كان فيها كم لغه ثلاث. قال وما لباع قد يرى لنحوي حبة. يبقى تقول تقولي حبة وإيه حبة ممكن حبة, حبة يعني اللي هو فيها اشمام يعني خلاص شفنا. انتهى الوقت ولا لسه؟ والله هو أعلى وأعلى.